اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا غافلت إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حواله لا الدنيا والآخرة لك فيه رضا ولنا فيها فائدة إلا أتيت على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين